أبقى عن إذن هو عليه الصلاة والسلام إلا له باعش وقبلها عادة بسمها الله عليه وقال إنه يخرج من ظهر هذا الرجل من يحجر احدكم صلاته عند خلاصة وهذا اكبر دليل على ان على يكون بالسيف ويكون بالخوف والسلام يعني هذا لكنه انكر عليه وما يوجد عباره كتب قال السنة من أن, أن الخروج على الجماعه والخروج بالزيت فمرادعه بذلك الخروج النهائي في الاكبر كما ذكرنا عليه الصلاه والسلام الزنا يكون بالعين يكون بالعذر يكون باليس يكون بالمستدل لكن الزنا الاعظم الذي هو الزنا الحقيقه هو زنا قصد ولهذا قال قصد وهو مكذب قد ترى من أنه لا يمكن إلا من أن نأكله الزيوفاً بحال يقول أن الإمام شيء يزيره لا من أن يكون ناكل وهو الكلام فيكون الخروج على الامه عليه عليه الواقع ما كنت اعرف مو وانا نعلم ان فرود الشيخ فرعان و ليش؟ عشان كل اللي كانوا واقف كاننا ما كان بس يلا امشي قلت له بدنا نقول في العنه ثم تمثل القنوب ايضا محجه و